يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذباور ونوجتمع وَإِن يَسْلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ بَغْضِ الطَّارِدِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَنَا أئكة رسلوا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع